112. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر 113. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر 111. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر 112. ولقد ترتنا آية 113. فهل من مدكر 114. فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسون القرآن للذكر فهل من 111. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر 112. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر 113. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل 119. فكيف كان عذابي ونذر 110. ولقد يسرنا القرآن للذكر 111. فهل من مدكر 112. كذبت سمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إن 119. إذا لفي ضلال وسعر 110. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر 111. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر 112. مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصبر 111. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم 112. كل شرب محتضر 113. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر 114. فكيف كان عذابي عَلَيْهِم صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ فَكَانَ كَأَشِيمِ الْمُحْتَضِضِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ إِنَّا 119. ورسلنا عليهم حاصبا إلا آل نوط 110. نجيناهم بسحر 111. نعمة من عندنا 112. كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم فتماروا بالنذر